مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى لاقي حالي بنسى اني انسى بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معك مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى لا يحلني بنسى اني انساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي كل دقيقة ثلاث أربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب ذات فكر إنتو منو إنت كل تهيؤات عن شوف خيالات والله خيالات شوف فكر ير انتم منو انت ومن وأنت كل تهيوا كل ما بكون الحالي دغري بتجي قبالي وشو بتمرق بخيالي هيديك القيام بغيابك ما فيه اتعذب ليلي ما بتخفى عيني وحياتك ما بناب كل ما بكون الحالي دغري بتجي بالي وشو بتمرق بخيالي هيدي كل ايام بغيابك ما في اتعذب ليلي ما بتخفى عيني وحياتك مبنى فكر لي دقيقه لا اربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب بدأ فكر انت منو قل لي قلتهيهان بشوف خيانه والله خيانه شوف فكر لي دقيقه لا اربع فكر انتو من نغين إلا تهيئا ما بحاول انساب لا إحالي بنساب إني انساب